اضفيت على الحسن العبقات فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي زقا قفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا، طهرو فلا يحون زقا، وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق.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 في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا وقفيت على الحسن العبقا فالورد تطور حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزق كم اثنى الله على خلق في احمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله أكرم من ربي خلقا مقفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا هو رحمة أمته وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقى نطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى Hãy